الايس فرض الكفايه على كل هي ثلاثه اقوال وكلها فيها شيء من الضعف لأن الحكم الشرعي هو انه يجب عليه أن ان يتم فمن دخل فيه تطوعا وجب عليه الاتمام شيخنا سدل في شرحه بالآية هو أولى ولا تبطل اعمالكم لكن من حيث التعليل هي ثلاثة اقوال لو نظرت إلى مساله القياس الصحيح على الفاسد قل هذا قياس فيه شيء من النظر الصحيح لا يقاس على الفاسد كذلك كما قال الشافعي في الأم ما دام في الحج الفاسد يجب المضي فيه ف اتمام المستحب اولى وهذا قياس صحيح على فاسد هذا فيه نظم لا يصح وكون فرضه ونفله سواء كذلك هذا فيه شيء من البعد فاقربها وان كان فيه شيء من النظر هو أن يقال بانه ماذا إلا مقع ما من أحد تطوع ودائما مثل هذه الإجابات الاصل الحكم اتفق عليه لكن التعليل اما ان تعلل بنص واما تذكر عله هي مفهوم نص حين نجمع بين بين الامرين نقول الايه دلت على أنه لا يبطل العمل البت ولا تبطل اعمالكم بدخل الحج وبهذا استدل شيخنا فيه في شرحه من حيث المعنى نقول ثم ثلاثة اراه اقربها وإن كان فيه شيء من التكلف هو أن يقال بانه لم يقع من أحد تطوعا وقفنا <تصفيق> عند قول رحمه الله تعالى والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقه من جهه التعريف له بينا عند تعريف الحكم فيما سبق ان خطاب الشرع اما اقتضائي الواعي ونحصر في هذين النوعين اما اقتضائي بالنسبه للاقتضاء واما وضعي فالخطاب نوعان الاقتضائي والوضعي عبرنا عن الاقتضائي بانه اللفظي فانه اللفظي وهو به أنه خبر او انشاء خبر او انشاء انشاء خطاب خطاب التكليف خبر او انشاء انشاء لماذا لانه افعل لا تفعل الامر والنهي من قبيل الخبر ومن قبيل الانشاء ومن قبيل الإنشاء. إذن ثم تقابل بين النوعين خطاب التكليف هذا من قبيل الانشاء وخطاب الوضع هذا من قبيل الخبر اذا نقابل بين النوعين ونقول الخطاب النوع اللفظي والوضعي ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار كما مر معنا اما معنى الوضع فهو ان الشرع وضع اي شرع أموراً سميت اسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها احكام شرعيه من اثبات او نفي اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر إذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر اذا اثباتا ونفيا فلاحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الاسباب والشروط الاحكام توجد بوجود السبب والشرط مع انتفاء المانع وتنتفي لوجود المانع انتفاء الشرط والسبب كذلك وتم التلازم بين الوجود والانتفاء هذا المراد بكونه وضعا اي شرع الشارع امورا سميت بهذه الاسماء اما سبب واما شرط واما مانع واما معنى الاخبار فهو ما يترتب عليه من الحكم التكليفي اذا زالت الشمس اوجبتم عليكم صلاه الظهر اوجبتم هذا نقول خبر او انشاء خبر ولذلك نسميه ماذا خطاب الوضع والاخبار اخبار لماذا لانه متضمن لحكم شرعي تكليفي اذا زالت الشمس وجبت صلاه اوجبت عليكم صلاه الظهر عين اذن نقول هذا يسمى, يسمى خبرا اذا معنى الاخبار أن الشرع بوضع هذه الأمور اخبرنا بوجود احكامه أو انتفائها إذا خرج الحيض عين اذن الصلاه ولا صوم او انتفائها عند وجود تلك الامور او انتفائها فكانه قال مثلا إذا وجد النصاب الذي وسبب وجوب الزكاه والحول الذي هو شرطه إذا وجد الشرط والسبب فاعلم اني اوجبت عليكم اداه اداء الزكاه اذا اذا تحقق الشرط إذا وجد السبب وتحقق الشرط وجبت الزكاه ايجاب الزكاه يسمى ماذا يسمى خبرا وإن وجد الدين الذي هو مانع حينئذ صار مانعا للحكم كذلك ولو تحقق الشرط وجد السبب اذا ثمت لازم من هذه الامور ثلاثه وان وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها بالسائمه فاعلموا اني لم اوجب عليكم الزكاه اذا ثم اوصاف رتب الشارع عليها الأحكام التكليفيه وجودا وانتفاء وجودا وانتفاء وكذلك الكلام في القصاص والسرقه والزنا وكثير من الاحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك وسبق بيان تعريفه وانه انواع انه انواع قال في الموافقات خطاب الوضعيه وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والبطلان والعزائم والرخص هذه خمسه أنواع. على الصحيح على على الصحيح ثم يأتي توابع التي هي الاداء والقضاء ولاعاده عذ من احكام الوضعيه كذلك كل ما لم يكن من الاحكام التكليفيه الخمسه فهو, فهو حكم وضعي لكن المشهور هي هي خمسه ما ذكر هنا في في الموافقات الأسباب والشروط والموانع والرخصه والعزيم هذا شيء واحد والصحه والبطلان هذا شيء شيء واحد وجر على ذلك الاميلي وتبعه جماعه من من الاصوليين قال في البحر الثاني خطاب الوضعين الذي أخبرنا أن الله وضعه او يسمى خطاب الاخبار وهو خمسة أيضا يعني كما أن خطاب التكليف خمسه ايجاب وندب وتحريم وكراهه واباحه هذه خمسة كذلك خطاب الوضع خمسه لان الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به الحكم إن سب الحكم فهو السبب والعله والمقتضي يعني كان ثم مناسبه بين الحكم المترتب على الوصف ويسمى ماذا؟ يسمى سببا وعلة ومقتضا ومقتضي هذا بناء على ترادف السبب والعله كما سيأتي في باب القياس ان شاء الله تعالى لكن عند أكثر الاصوليين أن السبب والعله مترادفان سبب العله مترادفان بمعنى أنه ماذا؟ لا ينظر إلى المناسبه بين الحكم والوصف قد تكون ثم مناسبه قد لا تعقل المناسبه تحريم الخمر للاسكار في مناسبه كذلك وجوب صلاه الظهر عند الزوال هل يدرك العقل المناسبه لا يدرك العقل المناسبه حينئذ قد يكون ثم ترابط بين الوصف وبين الحكم فادراك المناسبه او عدم ادراكها عند الاصوليين عند اكثر الاصوليين يسمى سببا وعلله وبعضهم خاصة العله بما ادريت المناسبه بين الوصف وبين بين الحكم وان فاهو فالمانع كان بينهما تناف فالمانع يسمى مانعا وتاليه الشرط ثم الصحه ثم العزيمة وتقابلها الرخصة وفي المسوده وهو قسمان احدهما ما يظهر به الحكم فالسبب والعله والشرط وثاني في الصحة و والبطل قول الناظم فيما مر معنا او سببا او مانعا شرطا بدا فالوضع او ذا صحه او فاسده فاختار الناظم انها انها خمسه أو سببا او مانعا شرطا يعني او شرطا بدا اي ظهر فـ الوضع اي فالوضع او ذا صحه او فاسده هذه خمسه انواع خطابيه الوضع ولما انهل ناظم الكلام على اقسام خطاب التكليف فيما مر شرع في يبين اقسام خطاب الوضع الخمسه فقال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقه لعلقه من جهه التعريف له والسبب الذي اضيف الحكم له والسبب سبب له معنيان معنى اللغوي ومعنى اصلاحي معنى اللغوي ومعنى الصلاح وبعض يعبر بانه معنى شرعي بناء على ان هذا الوصف الذي عينه من الشارع وكذلك معنا أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي كل منهما شرعي هذا هو الصواب هذا بان السبب شرعي والشرط كذلك شرعي والمانع شرعي والصحه والفساد والرخصه والعزيمه كلها شرعيا بمعنى ان المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ قد دل عليه الشرع لان اللفظ كلما وجد فسر بهذا المعنى واضح يعني المعنى الذي سيوضع له هذا اللفظ للصلاح الذي هو السبب هذا لا بد يدل عليه الشرع لكن اللفظ نفسه لا يلزم منه كل كلما وجد فسرناه بهذا المعنى كما نقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما الواجب هذا المحدود الحد ما هو ما امر به الشارع امرا جازما كل ما امر به الشارع امرا جازما وجد هذا المعنى فهو فواجب وليس كلما وجدت كلمه واجب فهي مما امر به الشارع امرا جازما هذا مو في جميع الاحكام 10 سواء كانت تكليفيه او كانت ماذا الوضعية كانت تكليفيه او او وضعيه فالالفاظ التي هي الواجب والمندوب والتحريم والكراهه والاباحه والسبب والشرط الاصل فيها اذا جاءت في الشرع نفسرها بالمعاني اللغوية هذا الاصل فيها إلا اذا دلت القرينه على أن المراد بها ماذا هذه للصلاحات او المعاني وأما وعما كلما وجدنا لفظ الشرط او الكراهه او التحريم فسرناه بهذه المعاني هذا خطأ هينذن يوقع الطالب في ماذا في كون ينسب للشرع ما ليس ما ليس منه ولذلك عند جمهور اهل العلم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصل الجمعه واجب واجب يعني ثابت لا نقول واجب بمعنى انه الفعل الذي يجب بمعنى انه اصيب فاعله ويعاقب تاركه لا هذا ليس بصواب لأن كلمة واجب بهذا التفسير بهذا الحد لم يرد في الشرح وإنما سمى الاصوليون هذا المعنى بلفظ الواجب اين اذا كلما وجد المعنى عبرنا عنه بكونه واجبا اما إذا وجد الافضل الواجب فالاصرف فيه نحمله على المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينه على أن المراد به المعنى على الصلاحي أو شيء تقول الشرع اذا السبب له معنى شرعي أو الصلاحي وله معنى لغوي في اللغة سبب الطريق إلى الشيء طريق إلى الى الشيء اي ما توصل به إلى غيره ما شيء توصل به الضمير يعود إلى ما إلى غيره قال تعالى واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا أي طريقا وقيل هو بمعنى الباب قال تعالى لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي ابوابها ومنه قول زهير ولو نالا أسباب السماء بسلم يعني ابواب السماء ابوابها وقيل هو بمعنى الحبل وهذا هو المشهور بمعنى الحبل قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ايه يمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل من سقف البيت اذا يستعمل أو اطلق لفظ السبب في لسان العرب والمراد به الطريق الى الشيء أي شيء يوصل إلى غيره يسمى ماذا؟ يسمى سببا سواء كان حبلا بابا سواء كان حسيا أو معنويا معقولا او حسا فالكل يرجع إلى معنى واحد وهو طريق الوصول إلى الشيء قال الجوهري السبب الحبل وكل شيء يتوصل به لغيره كل شيء يتوصل به لغيره قال في المصباح السبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء من اسفل الى علوي. ثم السعير لكل شيء يتوصل به الى أمر من الأمور الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا عندنا سبب ما يترتب عليه وهو وهو المسبب قال الامدي والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل توصل به إلى مقصود ما ومن سمي الحبل سببا والطريق سببا لامكان التوصل بهما الى الى المقصود اذا هذا ما يدل عليه لفظ السبب حينئذ يتوصل به بهذا المعنى الى المسبب يترتب المسبب على سببه قوله هو والسبب, والسبب ال هنا للعهد الذكري قال او سببا فيما مر او سببا حينئذ المراد بالسبب هنا السبب المذكور الذي سبق ذكره في التعداد او سببا او مانعا شرطا بعد لأن النكره إذا اعيدت معرفة فهي عين الأولى نكر إذا اعيدت معرفة فهي عين الاولى والسبب الفيه للعهد الذكري لقوله سابقا أو سببا لكن لا بقيد كونه متعلق خطاب الوضع لان المراد تعريف مطلق السبب واخواته كما يدل عليه كلام الشارح الشرط يعني السبب مطلق السبب قد يراد به السبب الذي حكم وضعي وقد يراد به غير ذلك حينئذ المراد به ماذا العموم أو الخصوص الناظم كصاحب الاصول ذكر الشرط الاصول وغيره وذكر المانع الاصول وغيره وكذلك السبب الاصول وغيره فدل على أن المراد هنا بالسبب مطلق السبب الذي حكم وضعي وزياده على, على ذلك والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقه عرف السبب بهذا المعنى فقال الذي اضيف الحكم له لعلقه يعني تعلقه من جهه التعريف له له لا بمعنى الا هو الشرعي الذي الذي ثموصول يصدق على ماذا نفسره ببي بالوصف ان في الاصلي عبر ببالوصف نقول الوصف الذي اضيف الحكم له الوصف الذي اضيف الحكم له حينئذ نفسر الموصول هنا وهو مبهم ببي بالوصف لابد من تعيينه جاء الذي لابد من تعيينه نفسره بماذا ببي بالوصف اذا ما المراد ببالسبب نقول وصفا بل الاحكام هذه التي هي الاحكام الوضعيه كلها اوصاف الشرط وصف وكذلك السبب وصف والمانع وصف والصحة والفساد والرخصه والعزيمه كلها اوصاف كلها أوصاف بمعنى أن هذا الوصف رتب عليه الشارع كذا وكذا عين نفسر الذي هنا بماذا بالوصف اذا والسبب الذي يعني والسبب هذا مبتدا الذي خبره واضيف الحكم لهذه متعلقه بماذا لا محل له من الاعراب صله الموصول إذن الذي أي الوصف الذي اضيف اي اسندا اضافه هنا بالمعنى اللغوي اضيف اي اسند الحكم له اي اليه ومعنى اضافه الحكم الى السبب نسبته اليه نسبته اليه فيقال وجبت صلاه الظهر لدلوك الشمس فنسبنا الحكم الذي هو ايجاب الصلاه صلاه الظهر الى ماذا الى دلوك الشمس وهو معن وهو وصف من الأوصاف فدل ذلك على ماذا على أن ثم ارتباط بين السبب وبين المسبب سبب وصف والمسبب حكم شرعي كذلك السبب وصف الذي دلوك الشمس والمسبب هو, هو حكم شرعي اذا اضيف الحكم اليه اولى اضيف الحكم إليه بمعنى أنه نسب إليه اسند إليه جئلا ثم ارتباط بين السبب والمسبب هذا المراد به بالاضافه فالمراد بها المعنى اللغوي الذي أي الوصف الذي اضيف أي أسند الحكم له أي إليه ومعنى إضافة الحكم إلى السبب نسبته إليه فيقال وجبت الصلاة لدلوك الشمس وجب الجلد أو الحد للزنا وهكذا حرمت الخمر للاسكار اذا اسند إليه واضيف إليه كذا قال فيه في المستصفى يعني إلى هنا اكتفى بتعريف السبب هو ما اضيف الحكم اليه ما اضيف حكم اليه فقال الأسباب هي التي تضاف إليها الاحكام يعني الاحكام التكليفيه فيقال وجب كذا لكذا تعين الحد لكذا حينئذ اضيفت الاحكام اليها حيث قال ونعني بالأسباب يعني في المستصفى قال ونعني بالاسبابها هنا انها هي التي اضافت الاحكام اليها يعني الشارع اضاف الاحكام اليها يعني نسب الاحكام اليه اسند الاحكام اليها فلم يجعل الاحكام مرسله الأحكام بعضها مرسل يعني مطلق دون يتوقف على شيء وبعضها ماذا وبعضها متوقفا على شيء اخر من الذي اسند هذا الى هو الشارع ان والاضافه تكون من جهتي وجهه الشرع زاد المصنف لبيان جهه الاضافه قوله لعلقه اذا الاضافه قد تكون لسبب واراد ان يبين هنا أن هذه الاضافه انما فائدتها التعريف وكونها علامة وأراد بذلك دفع ما سياتي عن المعتزله عن على زاد المصنف هنا لبيان جهه الاضافه قوله لعلقه وفي الاصل يعني جمع الجوامع للتعلق اي لتعلق الحكم به اي بالسبب يعني ثم علاقه بين الحكم وبين السبب ثم علاقة بين الحكم والسبب لا من جهه انه مؤثر بمعنى ان اذا قيل بان هذه الاوصاف اسباب اضيفت إليها الأحكام حينئذ من الذي اوجب الحكم هل هو عين الوصف ام الشارع لا شك انه الشارع لكن عند المعتزله انها هي التي اوجبته حينئذ اراد ان يبين او ان يرد على مذهب المعتزله بكون الارتباط بين الحكم وبين هذا الوصف لا انه موجب للحكم الوصف ليس فيه صفه ليس له تأثير بذاته بالحكم الحكم الشرعي وانما جعله الباري علامه على الحكم علامه على الحكم فليس ثم ارتباط من حيث التاثير وانما الارتباط من حيث كون الوصف علامه على وجود الحكم الشرعي ولذلك قالوا وجد الحكم عند السبب لا به عند السبب لا لا بي هذا مذهبه سياتي فيه كذلك هذا مذهب الاشاعره ارادوا ان يردوا على المعتزله فجعلوا ثما انفصال بين السبب والمسبب المعتزله راوا ماذا اعتقدوا أن السبب بذاته مؤثر عند الاشاعره لا علاقه بين المسبب والسبب وهذان مذهبان باطلان بمعنى أن السبب فيه قوه جعل الله تعالى مؤثرة لكن ليست لذاتها بل بفعله جل وعلا ولا يمنع من ذلك أن يجعل هذا السبب علامة على وجود الحكم لكن بأن يقال بأن السبب مؤثر بذاته دون تاثير البارئه جل وعلا كما هو مذهب المعتزله فهذا باطل والقول بكون الحكم وجب عند السبب لا به كذلك باطل يعني هذان مذهبان المعتزله والاشاعره متقابلان وهذا الشارح هنا الناظم نمشي على ظاهر نشرح العباره ثم ناتي كلام القيم رحمه الله تعالى اذا زاد المصنف لبيان جهه الاضافه بناء على مذهب الاشاعره من كون الاسباب ليس لها تاثير مطلقا في المسببات وانما يوجد المسبب عند السببي لبه ولذلك يقول إن كسر الزجاج عند الحجر لبه او لا اذا تصورت هذا المثال تعرف فساد المذهب يعني إذا اذا رميت زجاج زجاج رميته بالحجر ما الذي كسر الزجاج الحجر قل لا هذا شرك هذا هذا شرك وانما تقول إن كسر الزجاج عنده يعني الحجر لا تأثير له البتة وانما كسره الله تعالى ابتداء وانتهاء متى كسره لما قرب الحجر عند عند الزجاج تصل به كسره الله تعالى واما الحجر فلا تأثير له البتة هذا يرده العقل يرده العقل بل الحجر فيه تاثير فيه قوه من الذي جعلها الله عز وجل كما جعل في هذا الماء انه ها به الانسان اولى عندما تشرب الماء وانت عطشان فترتوي اذا الماء فيه صفه اولى فيه صفه فيه قوه وهي حصول الارواء فهل حصل الارواء بالماء بتاثير الله تعالى أو حصل الارواء عند الماء والماء لا علاقه له لا نقول حصل بماذا حصل بالماء والارواء الله عز وجل جعل قوة وتاثير في الماء وهذا عقيده اهل السنه والجماعه لكن اراد المصنف ان ان يسير على طريقه الاشاعره قال هنا لعلقه وفي الاصل للتعلق اي للتعلق الحكم به اي بالسبب لا من جهه انه مؤثر اللهم اثر استقلالا دون الله تعالى قل هذا باطل هذا هذا باطل بل من جهه التعريف اي من حيث انه معرف من حيث انه معرف له عله الحكم اي علامه عليه اذا العلاقة بين السبب والمسبب كونه السبب علامة على وجود المسبب فقط هل فيه قوه تأثير الجواب لا على مذهب الاشاعره على مذهب المعتزله في قوة مستقله دون الله تعالى وكلا المذهبين باطل الى المذهبين باطن. قالوا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته أو لصفه ذاتية كما تقول المعتزله فأراد المصنف كصاحب الاصل بزياده ما زادوه على كلام الغزال لقوله العلقه من جهه التعريف له اراد الرد على المعتزله اراد الرد على على المعتزله لكن رد بدعه ببدعة اخرى فليس المراد من السبب كونه موجب لذالك لذاته او لصفه ذاتيه قائمه به كما تقول المعتزله بل المراد منه اما المعرف للحكم وعليه الأكثرون من الأشاعر معرف بمعنى انه علامه فقط وليس ثم علاقه البت أو الموجب لا لذاته ولا لصفه ذاتيه وهذا اراد به ادخال الغزالي الغزالي هو فقال أن ان السبب موجب لكن من جهه الشارع لا من جهتي كونه موجبا ذاتيا ولا لصفة ذاتية قامت بالوصف وانما لكونه من جهه الشارع فثم ايجاب لكنه مخالف لايجاب المعتزله المعتزله أوجب وجود المسبب المترتب على السبب لصفه ذاتيه في الوصف هنا الغزال أوجب كذلك لكن من جهة ماذا من جهه الشارع فاراد ادخال الغزالي ومنح نحره حينئذ جعل المساله فيها فيها قولين الأكثر على أنه معرف للحكم أو الموجب لا لذاته ولا لصبته الذاتيه ولكن بجعل الشارع اياه موجبا واو اختيار الغزالي واليه اشار في الاصلي بقوله او غيره من جهة التعريف له للحكم أو لغيره هكذا زاد في الاصلي يعني صاحب جمع الجوامع أراد ماذا ان ياتي بتعريف جامع للغزالي وغيره لي... ليمشي التعريف على المذاهب كلها قال الزركشي ومراد الغزالي أن الموجب للحكم بالحقيقه هو الشارع أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع ونحن كذلك نقول هو الشارع لكن اختار هذا الوصف لمناسبه في الوصف ومر معنى القاعدة المجمع عليها أن احكام الباري الكونية والشرعية كلها معلله كلها معلله ليس ثم منها حكم لا لا لعله قد نعلمها وقد لا لا نعلمها عدم علمنا بالعلله لا يلزم منه نفيه نفي, نفي التعليل كل حكم شرعي فهو معلل وهذا نحن نقول فيه مثل هذه المسائل هذا باجماع الصحابه وان كان شيخ الاسلام التيمي يحكي خلافا عن أهل السنه يقول اهل السنه مختلفون في هذه المساله فيجعل المخالف من اهل السنه هذا فيه نظر العلم عند الله بينما نقول الصحابه سمعوا القرآن وما فيه من احرف تدل على التعليل اثبتوها كما هي ولم ياتي حرف واحد يخالف ما ما جاء في النص حينئذ كل حكم معلل يفهم منه ماذا أن هذا الحكم انما جاء لعلله هل جاء تفصيل عن الصحابه الجواب لا حينئذ نقول الحكم الكوني معلل والحكم الشرعي معلل وهذا محل وفاق من خالف فانما هي نزعة نشعليه أو انها جاءت من جهه المعتزله أو الجهميه او غير من اهل البدع اما انه ينسب الى اهل السنه فهذا فيه, فيه نظر والعلم عند الله تعالى اذا مراد الغزالي ان الموجب للحكم بالحقيقه هو الشرع وانما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامه فشابه ما يحصل الحكم فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فيسمى السبب يعني اراد أن يعتذر للغزال لالا يخرج عن عن المذهبي بمعنى أنه جعل الموجب هو الشارع لكنه شابه ماذا شابه ما حصل الحكم عنده لا به فسمه سببا سماه سبباً. على كل ظاهر كلامه في المصطفى بعد الرجوع اليه أنه يخالف الاشاعره في هذه المساله بمعنى أنه لا يقول بأن السبب هو أو أن المسبب مرتب على السبب وأنه حصل عنده لا به بل يرى تاثير وهو أنه من جهة الباري جل جل وعلا قال فعل الثاني قول المعتزله فعلى الثاني قول المعتزله هو ما يضاف اليه الحكم لذاته او لا اضيف الحكم اليه لذاته فالمقتضي لذاته ماذا هو السبب حينئذ على مذهب المعتزله هل يتخلف المسبب عن سببه الجواب لا لا يتخلف وعلى مذهب اهل السنه والجماعه لا قد يتخلف ولذلك النار محرقه قد تتخلف او لا تتخلف عندئذ نقول على مذهب المعتزله بكون السبب مؤثرا لذاته ينبني عليه أن المسبب لا يمكن ان يتخلف البتة ومن هنا انكروا المعجزات انكروا المعجزات عندئذ نقول هذا القول باطل وعلى قول الغزالي ما يضاف اليه بجعل الشارع اياه وهو كذلك يضاف اليه بجعل الشارع اياه ونزيد قيدا لمعنى في السبب ما جعل موجب موجبا بجعل الشارع اياه لمعنا في السبب قوه فيه في السبب فلاحظها الشارع فلا يستوي مثلا الزوال وما قبله وما بعده قل لا الزوال فيه خصيصه يعلمه الله تعالى لهذا المعنى ربط الحكم به هل يستوي ما قبل الزوال وما بعده قل لا, لا يستويان هكذا ذلك وهلا ما صار حكما معللا يعني اذا كانت اذا كان الزوال الساعه 12 هنيذنا الساعه 11 الساعه الواحده هل الحكم واحد الجواب لا كون البالي جل وعلا قد ربط حكم الشرع الذي اجاب صلاة الظهر بالزوال نقول معنى فيه قد نعلمه قد لا نعلمه نحن ندعي اننا لا لا نعلمه ولذلك لم يتقدم ولم ولم يتاخر عندهم لا الارتباط يكون بماذا بكون هذا الحكم جعل او هذا السبب جعل علامة على على الحكم فيسوي ما قبله وما وما بعده قل هذا فيه به نظر قال الناظم حذفته من النظم اكتفاء به على مذهب الاكثرين يعني لم يوافق الاصره من اجل أن يدخل قول الغزالي وانما مضى مع ما عرف به الأكثرون فالسبب هو الذي يضاف اليه الحكم كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس وقوله الزانيه والزاني فاجلدوا اقيم الصلاة لدلوك الشمس اقيم الصلاة هذا حكم تكليفي اجاب الصلاه صلاه الظهر لدلوك الشمس اذا هذا سبب اولى سبب حين نقول ثمر ارتباط بينهما ارتباط علامه على دخول وقت صلاه الظهر نعم لمعنى او لغير معنى عند الاشاعره لغير معنى هكذا الله اعلم به عند القلال لمعنى هل ندرك هذا المعنى الجواب لا عند المعتزله لذاته فهو مؤثر فهو مؤثر إذ لله تعالى في دلوك الشمس حكمان احدهما كون الدلوك سببا والآخر وجوب الصلاه به ويقولن عنده على المعنى الذي نرتضيه فلا اشكال فيه وكذلك لله تعالى في الزان حكمان احدهما وجوب الرجم الزانيه والزان فجلدوا ها فاجلدوا وجوب الجلد لسبب وهو الزنا بشرطين وجوب الرجم والثاني كون الزنا سببا لوجوب قامة الحد عليه اعم رجم أو غيره قال في البحر لله في كل واقعة رتب الحكم فيها على وصف أو حكمة حكم احدهما نفس الحكم المرتب على الوصف الذي هو حكم التكليف وثانيهما السببيه ذلك الوصف فيقال يجب الحد للزنا يجب الحد للزنا وتحرم الخمر للاسكار فيضاف الحد للزنا وتحريم الخمر للاسكار اولى يضاف عند الجميع يضاف لكن تفسير هذه الاضافه هو الذي يقع فيه النزاع بين المعتزله والاشاعره اهل السنه والجماعه لان الزنا سبب لوجوب الحد والاسكار سبب لتحريم الخمر وبه التشنيف ومعنى كون السبب حكما تعلق الحكم به هذا المراد به هنا قول السبب حكما تعلق الحكم به وهو الذي عناه لعلقه تعلق الحكم به بمعنى أن الرابط بينهما هو وجود الحكم عند هذا السبب فحسب واما ثم معنى آخر فليس ثم معنى آخر البتة ولا شك ان الاسباب معرفات وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر فالاضافه اليه واضحه بمعنى انها جاءت من جهه الشارع قالوا واذا أطلق على السبب انه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفته نفسه وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع وإنما معناه أنه معرف للحكم لغيره فالحكم يحصل عند السبب لا به والسبب غير فاعل بنفسه بل معرف لشيء وعلامة عليه هذا مذهب الاشاعره ونحن نقول الحق الذي عليها السنه والجماعه أنه لا يوجب الحكم بنفسه هذا واضح لا يوجب الحكم بنفسه لأن الذي إن الحكم إلا لله كما مر معنا كذلك خطاب الله قلنا احترازا عن خطاب غيره والسبب حكم كذلك حينئذ نقول السبب لا يوجب بذاته وإلا أثبتنا من هو مشرع معه مع الله تعالى وهذا باطل اذا الحق أنه لا يوجب الحكم بنفسه ولا هو مجرد معرف واماره بالحكم فقط وليس ثم الثيس ثم بينهما ارتباط لا نقول بل هو معنا في الفعل ونحوه او امر لازم له رعاه الشرع في الحكم على وفقه اذا السبب مع المسبب ليس ثم علامة فحسب قل لا بينهما ارتباط وهو أن في السبب معنا رعاه الشارع فاوجب الحكم لهذا السبب هذا هذا معتقد السنه والجماعه واما انه علامه فقط لعلاقه بينهما البتة قل لا ليس الامر كذلك ولذلك يقولون وجب وجب الحكم عند السبب لا به وجب الحكم عند السبب لا لا به ولذلك يعبرون حتى في مسائل فقهي انه يغيرون يقول انتقض الوضوء عند النوم لا به من منه حكم واحد انتقض ال انتقض الوضوء عند النوم لا به لا به يعني النوم ليس سببا لا تأثير له لكن عند قلاء النوم مؤثر فيه معنى رعاه الشارع كذلك حين نقول له تاثير او, له أو ليس له تأثير. له تاثير هل هذا التأثير مستقل عن البارد لو علا كقول المعتزله الجواب لا اذا على هذا التفصيل وهو الوسط بين المذهبين اذا نقول الحق انه لا يوجب الحكم بنفسه ولا مجرد معرف وأمارة للحكم بل هو معنا في الفعل ونحو او امر لازم له راه الشرع في إثبات الحكم على على وفقه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين فالناس في الأسباب لهم ثلاث طرق الناس في الأسباب لهم ثلاث طرق ابطالها بالكلية ها مذهب الم لاشاعره وإثباتها على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو اقوى منها كما يقول الطبيعيون والمنجمون الدوري وإليه مذهب المعتزله لانه اذا قيل السبب لذاته بمعنى انه حنيد ماذا حنيد لا يتخلف المسبب لا يتخلف المسبب حين اذا كانت النار محرقه اذا لا يمكن ان تكون النار غير محرقه في وقت دون وقت محال ولذلك ينكرون ماذا ها المعجزات يا نار اكوني بردا وسلاما على ابراهيم ماذا تقولون قل لا نار محرقه قال هنا والثالث ما جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة اثباتها اسبابا وجوازا ما معنى اثباتها اسبابا يعني لها لها تاثير معنى رعاه الشارح وجوازا بمعنى انه قد يتخلف المسبب عن عن السببيه صعمله هل تخلف المسبب عن السبب نعم قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لماذا لانتفاء اراده البارئ جل وعلا لانتفاء اراده البارئ جل وعلا حين السبب فيه معنى هذا المعنى يقتضي باراده الله تعالى ان يترتب عليه المسبب لكن يوجد المعنى ولا يوجد المسبب لماذا ما أراده الله تعالى انتفاء المشيه وإذا كان كذلك لا اشكال وهذا فيه في هذا هو الوسط في هذه المساله ولذلك قال اثباتها اسبابا وجوازا بل وقوع سلبي سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببيه فيها المعنى باق المعنى باق كما هو لكن ما أراد الله تعالى أن يترتب عليه المسبب يفعل ما يشاء كما تصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقه والذكر والاستغفار يعني ان عقد سبب سبب الشر لكن لا يؤثر المعنى فيه موجود لكن لسبب آخر أقوى حينئذ انتفى المقتضى المقتضى موجود وهو السبب لكن مقتضاه هو الذي هو المسبب هذا انتفى لسبب آخر عارضه شيء آخر وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك فلله كم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب احدثها منعت حصوله وهو يشاهد السبب حتى كانه اخذ باليد يعني السبب الشر قائم وكانه يرى لكن ما ترتب عليه المسبب لقيام أسباب أخرى منعت من اقتضائه ما يترتب عليه وكم من شر انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب احدثها منعت حصوله ومن لافقها له في هذه المسألة فلن انتفع له بنفسه ولا بعلمي والله المستعان وعليه التكلام قال المحلي والمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة فالسبب والعله مترادفان عند جمهور الاصوليين الجمهور الاصوليين قال في التشهي الحكم على الوصف بكونه سببا وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته لا نحكم على الشيء بكونه سببا الا إذا علمنا ماذا العله كون هذا الحكم مرتبط على هذا على وجه العلليه وثم قول آخر بان ثم فرق بين بين النوعين سياتي بحث فيه في القياس اذا والسبب الذي اضيف الحكم له يعني أسند الحكم له يعني إليه الى هذا الوصف الضمير في قولي له يعود الى الى الذي الذي هو الوصف لماذا اضيف اليه لعلقه يعني لتعلقه به من جهة ماذا كونه مؤثرا بذاته لا من جهه كونه معرفا وعلامه فحسب فحصل الحكم عند السبب له هذا الذي جرى عليه الناظم كصاحبيه الاصل بناء على مذهب الاشاعره وبالاصل قال والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره صوت حذف أو غيره اكتفاء بماذا بمذهب الاكثر قال مذهب الشاعر أكثر على على هذا المذهب وخالف الغزالي وتبعه بعضه اذا لا بالأقل بالاقل نادي له والقليل لحكمه ورجع إلى الى الأكثر. والمشهور عند الاصوليين تعريف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده عنده لابن وهذا ذكره القرافي واكثر الوصولين عن هذا الحد على هذا الحد ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كم قيد 3 قيود الاول ما يلزم من وجوده الوجود بمعنى انه اذا وجد المعنى ترتب عليه الحكم وهذا احتراز من الشرط لانه لا يلزم من وجوده الوجود شرط لا يلزم من وجوده الوجود يتوضا ولا تجب عليه صلاة الظهر او لا لكن اذا زالت الشمس وجب وجب صلاه الظهر اذا يلزم من وجوده الوجود هذا السبب شرط لا يلزم من وجوده الوجود يوجد الشرط ولا يوجد المشروط اذا قول ما يلزم من وجود ما اي وصف وصف يلزم من وجود هذا الوصف الوجود يعني ما يترتب عليه وهو المسبب فالاول احتراز من الشرط لانه لا يلزم من وجوده الوجود والثاني الذي وماذا من عدمه العدم إذا عدم زوال الشمس تجب الصلاة الظهر لا تجب قطعا اذا من عدمه العدم يعني ويلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع لان المانع يلزم من وجوده العدم صحيح اذا وجد الحيض عدمت الصلاه والصوم اذا يلزم من وجوده العدم قال والثاني احتراز من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم يعني اذا وجد عدما طيب إذا إذا لم يوجد ها لا عدم ولا وجود اذا لم يوجد لا عدم ولا ولا وجود والثالث احتراز مما لو قالنا سبب فقدان الشرط يعني قد يوجد السبب لكن معلوم أن كل حكم شرعي لابد من سبب وشرط وانتفاء امانه كل سبب. كل حكم شرعي كل عباده لابد فيها من سبب وشرط وانتفاء امانه قد يوجد السبب ولا يتحقق الشرط حينئذ السبب هل يترتب عليه المسبب لا يترتب هل هو لفقد السبب أو لفقدان الشرط لفقدان الشرط اذا لم يترتب عليه المسبب لا لذات السبب وانما لامر اخر وهو اما فقد الشرط او قيام مانع او قيام مانع فمثلا قد تزول الشمس وجب صلاه الظهر كذلك امراه حائض زالت الشمس وجب صلاة الظهر ما وجبت لماذا لوجود المانع لوجود المانع وجد ملك النصاب وحال الحول وجد ملك النصاب وحال الحول لكن على القول بان الدين مانع وعنده دين ورد المسبب الحكم الشرعي الجواب لا اذا قد يتحقق السبب لكن لا يترتب عليه المسبب اما لفقدان شرط وإما لوجود مانع فحينئذ هذا لا يؤثر في السبب لا يؤثر في السبب في كونه سببا بمعنى أن السبب باق على سببيته ولكن منع من تاثيره ماذا قيام المانع أو عدم الشرط والثالث احترازا مما لو قارنا السبب فقدان الشرط أو وجود المانع قد نصاب قبل تمام الحول وجد النصاب لكن ما تم الحول وجبت الزكاه ما وجبت لماذا لم تجب الزكاه مع ان السبب متحقق او النصاب ملكه النصاب نقول لفقدان الشرط لأن الزكاه لابد من سبب ولابد من شرط ولابد من انتفاء المانع ان تحقق الشرط ووجد السبب وانتفى المانع وجب الحكم وأما إذا وجد السبب ولم يتحقق الشرط وانتفى المانع لا يوجد الحكم أو وجد السبب وتحقق الشرط وجد المانع لا يرد الحكم اذا لابد من اجتماع هذه الامور الثلاثه قيام السبب مع وجود المانع هل ينفي عن السبب كونه سببا؟ هل ينفي؟ لا ينفي وجود السبب مع فقدان الشرط وعدم ترتب الحكم هل يلزم من ذلك انتفاع السببيه عن السبب؟ الجواب لا هذا الذي عناه بقوله لا لذاته كان نصاب قبل تمام الحوله أو مع ودود الديني فانه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته بل لشيء آخر خارج عنه بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء شرط ووجود المانع إذا تحقق شرطه واذا ورد السبب وتحقق شرطه وانتفى المانع فالتقيد بذلك بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو مانع حينئذ يبقى السبب سببا ونسميه سببا قل قام السبب لكن لم يترتب عليه المسبب هوجوب هو صلاه الظهر لفقدان شرط او وجود مانع كأن قبل للحول كما تقدم ومن فيه سبب الارث ولكنه قاتل حينئذ وجد السبب لكن وجد مانع والقتل من الموانع أو رقيق أو نحو ذلك وعلى ما لو ورد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب اخر يعني قد يوجد الحكم الشرعي الحكم الشرعي قد يترتب على سبب واحد وقد يترتب على سببين فأكثر لذلك كالقتل مثلا القتل له اسباب منها القصاص ومنها الردة قد يوجد المسبب وهو القصاص دون الردة مع كون الردة سبب في في القاتلين. اين هل يلزم من ذلك الطعن في كوني سببا الجواب لا اذا الحكم المرتب على السببين فأكثر ووجد عند وجود أحد الأسباب لا يلزم رفع السببيه عن عن الاخر وعلى ما لوجد المسبب مع فقدان السبب لكن لوجود سبب آخر كالردة المقتضيه للقاتل إذا فقدت ووجد قاتل يوجب القصاص أو زنا مثلا محصن فتخلف فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته بل لمعنى خارج كما كما تقدم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته هذا التعريف المشهور عند عند الاصوليين قال الآمدي السبب عباره عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي سبب عبارة عن وصف وجميع الاحكام الشرعية الوضعية هي أوصاف وكذلك جميع الاحكام الشرعيه التكليفية هي هي اوصاف فالايجاب وصف والندب وصف وهكذا السبب والشرط والمانعية هي أوصاف ظاهر يعني لا خفي منضبط يعني لا متفاوت دل الدليل الشرعي على كونه دل الدليل الشرعي على اعتباره على على اعتباره بمعنى أنه حكم شرعي فكل حكم تكليفي لا يثبت عن طريق الشرع فهو فهو باطل وكل حكم شرعي وضعي لا يثبت عن جهه الشرع فهو, فهو باطل لماذا لأن كل منهما هو حكم شرع ومعلوم أن ان الاحكام الشرعيه انما هي متلقات عن عن الشرع ولذلك لا يثبت بل لا يصح أن يثبت وصف يعتبر ناقضا للوضوء الا بدليل شرعي اولى الا بدليل شرعي لماذا لكون النواقد احكام وضعيه وهذه الاحكام وضعيه انما تتلقى من جهه الشرع دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا كان او غير طردي طردي او غير طردي طرديا كان كجعل زوال الشمس سببا للصلاه أراد بالطرد هنا ماذا اراد به ما لم تعلم مناسبته يعني زوال الشمس مع وجوب صلاه الظهر هل يدرك العقل هو قطعا فيه مناسبه فيه معنى لاحظه الشارع أو اعتبره الشارع بحيث اذا نقول عدم علمنا بهذا المعنى لا ينفي أن يكون في نفس الامر كذلك لكن باعتبارنا نحن نقسم الاحكام الشرعيه باعتبار الاسباب لقسمين ما تدرك علته مناسبته وما لا تدرك هذا التقسيم لا اشكال فيه لكن لا يلزم منه ماذا نفي ما لا يدرك مناسبته أن يكون لمناسبه لا وإنما باعتبارنا نحن لو قيل لكل مكلم ما مناسبه الزوال لصلاه الظهر قال الله اعلم لا ندري لماذا لانه اوجب صلاة الظهر عند الزوال أو للزوال ولم يخبرنا لماذا فامننا بالأول ووكلنا الثاني اليه جل وعلا فحينئذ نقسم الاسباب الى هذين النوعين فناقل سبب طردي وسبب غير غير طردي طرديا كان جعل زوال الشمس سببا للصلاه أو غير طردي كشده المطربه سواء اضطرد الحكم معه أو لم يطرده الشده المطربه في خمر فحرم الخمر فحرم الخمره للاسكار العقل يدرك أن الاسكار هذا يترتب عليه مفاسد ومفاسد العقل في المال الاخر حينئذ يدرك العقل سبب تحريم الخمره فقوله وصف احتراز من الذوات هكذا قال الطوفي فانه لا تكون اسبابا بل لابد من أن تكون اوصافا وقوله ظاهر احتراز من الوصف الخفي لا يجعل مناطا للسببيه فانه لا يصلح أن يكون معرفا فلا يكون سببا وقوله منضبط احتراز مما لا ينضبط فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه معنى الانضباط ماذا الذي يوجد تاره ولا يوجد تاره اخرى هل يعلق الحكم عليه الجواب لا ولذلك جعله العلم مناط القصر في السفر مثلا او احكام ترخص في السفر انيطت بماذا بالمشقة بالمشقه لا تنضبط قد يسافر زيد ويكون فيه مشقه معه عمرو قد لا يكون عنده مشقه ثم المشقه تكون عاليه تكون متوسطه تكون دنيه لا تنضبط اذا كيف نظبط الحكم لكن السفر منضبط عينيد تعلق الاحكام التي هي السفر بالسفر ذاته لا بالمشقه لماذا لكون السفر منضبطا يدركه الكل اما اما المشقه هذه لا لا تنضبط قال وقول منضبط احتراز مما لا ينضبط فانه لا يتحقق وجوده حتى يترتب الحكم عليه وقد يمثل الخفي وغير المنضبط جميعا بخروج الحدث حال النوم عذ منضبط او منضبط هذا غير منضبط يعني هل خرج منه شيء ام لا؟, لا لكن نجعله منوطا بماذا بمجرد النوم بمجرد النوم لكن لو قيل له انت اذا نمت حينئذ يحتمل أنك احدثت خرج منك ريح تدري أو لا تدري الا ادري ينام وقد يجعل أحد عنده الى اخر يقول لا يدري كذلك لكن نجعل الحكم منوطا بماذا بالنوم لانه يعلم انه نائم لكن لا يعلم أنه احدث اثناء النوم اذا ما الذي ينضبط هو النوم دون ما قد يقع في في النوم ولذلك قيل النوم مظنة الحدث لا حدث فكذلك النوم مضنه الحدث لا حدث لماذا لا حدث يعني لذاته وانما مضنه للحدث الذي وخروج خروج الريح الى اخر ما يذكر في كتب الفقه وبحقيقه المشقه في السبر وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما النوم منضبط يعلم انه نام والسفر كذلك منضبط وعما خروج الحدث أثناء النوم وكذلك المشقة هذه غير غير منضبطه وقوله سواء كان طرديا أي غير مناسب عقلا أو غير طردي أي مناسبا عقلا كشده المطربه فانها تناسب تحريم الخمر بخلاف الزوال ونحوه لا يدرك العقل المناسبه نحن لا نقول أنه لا يناسب تعبير اصولين هكذا حنابل الاصل فيهم من يكونوا اتباع لما محمد رحمه الله لكن في شروحاتهم يصرون على طريقة طريقه الاشاعره حينئذ الطوفي والمرداوي والفتوحي الى شرحوا هذه التعاريف على طريقه الاشاعره ولذلك جميعا النص على أن الحكم يوجد عند سبب لا, لا به لا نقول بانه غير مناسب لا نقول هو مناسب لكن لا ندرك المناسبه كون ايجاب الصلاه الظهر عند الزوال او للزوال نقول مناسب قطعا لا قبله ولا بعده لكن هل ادركنا المناسبه لا هذا الذي نعنيه بهذا التقسيم لان وافق الوصولين في كل ما ما يذكرونه قال هنا فانها تناسب التحريم الخامد بخلاف الزوال ونحوه فانه لا يناسب عقلا لا يناسب عقلا هكذا صواب هذا قل ليس بصواب كيف لا يناسب عقلا ما دام ان الشرع ربط الحكم به قطعا انه مناسب اولى معي او لا هم يقولون لا يناسب عقلا كيف لا يناسب عقلا وقد جاء به الشرع هل العقل ينافي ما جاء به الشرع لا العقل مع الشرع سواء على جهه الاجمال وعلى جهه التفصيل حين كل ما جاء به الشرع ادراكنا الحقيقه او لا ادراكنا المعنى او لا ادراكنا المناسبه او مناسب عقلا وجب ان نقول مناسب عقلا والا صار قدحا حين نقول كوننا لا ندرك المناسبه هذا لا ينفي أن يكون مناسبا عقلب هذا التعريف أو هذا التعبير فيه شيء من من سوء الادب قال فانه لا يناسب عقلا وجوب الصلاه عنده وانما ثبت ذلك شرعا ولولا هما ثبتا ولولهما ما ثبتا هذا كذلك على طريقه الشاعره وقوله طرد الحكم او لم يطرد اشاره الى ان السبب الشرعي يجوز تخصيصهم السبب الشرعي إذا قيل بأنه مرادف للعله حينئذ ياتينا بحث في العلة هل يجوز تخصيص العلة أم لا قولا قولا لي للوصل منهم من أجاز ومنهم من من منع قال اشار إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصه وهو المسمى تخصيص العله بناء على الترادف بين السبب والعله اذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض الصور وجودها دون بعض وهو عدم الاضطراد وهذا ياتي تفصيل في محله كوجود العله ماذا في قصاص وعدم عدم قصاص الاب بابنه قال الاصر ماذا الاصر قصاص حينئذ نقول ان انتفع الحكم المرتب على العله وهي العله بذلك هي عله لو لو قتل زيد من الناس عمو ولم يكن ابا لهم حينئذ نقول لابد من القصاص بشرط لكن لو قتل الأب ابنه قالوا للابوه اين يد يعتبر تخصيصا للعله بمعنى انها مضطرد في غير هذه الصوره واما هذه الصوره فهي مستثناها من جهه من جهه الشرعياتي في بمحلين وهذا التعريف مبين لمفهوم السببي وما في النظم كالاصل مبين لمفهومه مبين لخاصيته هذا التعريف الذي ذكره هنا للامدي مبين لمفهوم السبب وما في النظم كالاصل مبين, مبين لخاصيته قال شوقاني والسبب هو جعل وصف ظاهر منضبط المناط لوجود حكم ان يسلم وجوده وجوده وبيانه أن الله سبحانه في الزاني مثلا حكمين أن لله سبحانه في الزاني مثلا حكمين احدهما تكليفي وهو وجوب الحد عليه والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل شرعي لكن معنى فيه لا بد من هذا تقديري وإنما اشترط في السبب كونه ظاهرا منضبطا لأن الأسباب إنما وضعت معرفات للاحكام لسهولة الطلاع المكلفين على احكام الوقائع المتعينه عليهم معرفتها خصوصا بعد انقطاع الوحي فيجب أن تكون تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور يعني السبب لا يمكن الا يكون منضبطا يعني متفاوتا والا ما حصل تعليق الاحكام به ثم هذا السبب لا يكون خفيا بل لابد ان يكون ماذا أن يكون ظاهرا كالزوال بالنسبه لصلاه الظهر غروب الشمس كذلك رؤيه الهلال هذا مما يشترك فيه العام والخاص فالسبب لا يكون ماذا لا يكون خفيا ليدركه بعض الناس دون بعض ثم السبب ينقسم الى ما يتكرر الحكم بتكرره ك الدلوك للصلاه تكرر يتكرر كل يوم ورؤيه الهلال في رمضان لوجوب الصوم وكاني صابي للزكاه تكرر بتكرره وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب معرفه الله عند تكرر الأدلة الداله على وجوده ووجوب الحج عند تكرر استطاعه عندما يجعلها سببا حينئذ هو مستطيع مكلف مستطيع وجب عليه الحج جاء العام التالي او مكلف ومستطيع هل يجب عليه ها هل يجب عليه الحج لا يجب اذا وجد السبب ولم يوجد المسبب اذا السبب قد يتكرر ما يترتب عليه وقد لا يتكرر وقسم ابن الحاج بالسبب إلى وقت كالزوال فانه معرف لوقت الظهر وإلى معنوي يعني من الاسباب ما يعود إلى الى الوقت الزمن دورة الشمس والهلال الى اخره ومنه هو معنوي كالاسكار فانه معرف لتحريم الخمر والملك فإنه جعل سببا لاباحه الانتفاع وعلينا نقول السبب قسمان احدهما وقتي يعني نسبه إلى الى الوقت وهذا متعلق بالحج ورمضان والصلاه الخمس وكذلك العدد بالنسبه للمراه والاخر معنوي وهو ما ذلك قال والوقت وهما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمه باعثا فالزوال زوال الشمس فانه يعرف أو يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمه باعثا فزوال الشمس يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزمه حكمه باعثه على على الفعل وفي حكمة لكن لا نعلمها والمعنوي ما يستلزم حكمة باعثه في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه أمر معنوي جعل عله للتحريم اي تحريم كل مسكر والملك كذلك فانه جعل سبب لاباحه الانتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبه الضامن بالدين والعقوبات فانها جعل السبب لوجوب القصاص او الديه ونحو ذلك اذا منه ما يعود ويرجع إلى الوقت ومن ما لا يرجع إلى الى الوقت فيكون معنويا قال الامدي وهو منقسم الى ما لا يستلزم في تعريفي للحكم حكمة بعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى اقيم الصلاة لدلوك الشمس وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذا زالت الشمس صلوا وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب الصوم رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمهم وقول عليه الصلاه والسلام صوم لرؤيته وافطر لرؤيته ونحوه وإلى ما يسلزم يستلزم حكمه باعثه للشرع على شرع الحكم المسبب كشده المطربه المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الاصل المقيس عليهم فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الاجماع لا بشده المطربه يعني شده المطربه المثال ليس للخمر ذاتها انما لما قيس على الخمر لان العله هناك مدركه بماذا بالنص او الاجماع ولانها لو كانت معرفه له فهي لا يعرف كونها عله بالاستنباط الا بعد معرفه الحكم في الاصل وذلك دور ممتنع وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببيه وكذلك لأن جعل السبب سببا هو من جهتي الشرع لا من جهتي ذاته فلولا لم يرد الشرع بكون الشيء سببا لما جعل لما جعل سب دل على أن الشارع هو الاصل في مثل هذه المسائل كلها قالوا والسعيرا السبب من الوضع اللغوي الى تصرف الشرع لمعان يعني يطلق السبب عند الفقهاء على اربعه معان على اربعه معن يستعمل السبب بالمعنى الاصولي وله استعمالات أخرى عند عند الفقهاء او المشهور يذكروا في, في هذا المقام فيطلق السبب في لسان حملة الشرع على امور احدوها ما يقابل المباشرة ما يقابل المباشرة يعني الذي باشر الفعل نفسه قالوا كحفر البئر مع الترديه فيها فاذا حفر شخص بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلك فالاول هو الحافر سبب إلى الهلاك والثاني وهو الدافع مباشر له فاطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة حفر البئر فتركه أو حفر حفره جاء آخر فدفع زيدا فيها فقتل مات من الذي يضمن الذي حفر ام الذي باشر الدفع الذي باشر الدفع اولى صحيح ام لا ولذلك قل اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة غلبت المباشرة. حينئذ أطلق السبب على ما يقابل المباشرة ليس المباشرة على ما ما يقابله الذي باشر حفر البير زيد لكنه ما دفع احدا فيها فتركها حينئذ إذا جاء آخر غير الحافر فدفع انسانا فيها فهلك عين الذي يضمن هو الدافع هو هو الدافع كحفر البئر مع الترديه فيها فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فترد فيها فهلك فالاول وهو الحافر سبب إلى هلاكه سقطعا لانه حفر والثاني وهو الدافع مباشر له فاطلق الفقهاء السبب على ما يقابل يعني على الحافه سمي ماذا سمي السبب فقالوا اذا اجتمع لكن الضمان ليس عليه الضمان على المباشر فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب الذي هو الحافه ومن امثلته لو القاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقتده يعني ذبحه والضمان على المتلقي بالسيف أو لا رماهم من السطح فلقاه الاخر بالسيف على من الضمان على الملقي او على صاحب السيف على صاحب السهم مع كون ذاك متسبب هو سبب العصا وهذا مباشر حينئذ تغلبت المباشره على, على المتسبب ولو القاه في ماء مغرق فتلقه حوت فاكله الضمان على من على متسبب هذا العصا ولو القاه في ماء مغرق فتلقه حوت فابتلعهم فالضمان على الملقي لانه لا يمكن أن يضمن الحوت لا يمكن الضم لعدم قبول الحوت للضمان لولا ذلك لكان الضمان عليه <تصفيق> لأنه المباشر هو الاصل هذا لا فرقه بين الحوت وبين صاحب السيف كذلك الاصل لا فرق لكن هذا مكلف عاقل وهذا غير غير مكلف غير عاقل لا يشترط التكليف هنا لانه حكم وضعي لولا ذلك لكان الضمان عليه لانه المباشر وكذا لو فتح قفصا عن طائر بحيث لو ترك طار فاخذه انسان من القفص في يده ثم اطلقه كان الضمان على هذا فتح قفص كان بامكانه يخرج لكنه ما خرج جاء اخر فاخذه فطار على من على الذي فتح والذي اخرج الذي اخر هكذا مسائل متعادله لانه هو المباشر بتفويتي قالوا ولو حل وعاء ماء مائع بحيث لو ترك سال فجاء اخر فدفعه فدفقه يعني سكبه فالضمان عليه لانه مباشر وكذلك ما يشبه هذا الصور اذا المتسبب والمباشر متسبب والمباشر أطلق هنا على ما يقابل المباشرة والع الضمان على من على المباشر إذا كان مكلفا إذا كان عاقلا اذا كان عاقنا وان لم يكن رجعنا الى الى المتسبب الثاني من المعاني التي سعيرا لها لفظ السبب شرعا عله العله يعني سبب السبب كالرمي سمي سببا للقاتل وهو اعلى الرمي عله الاصابه والاصابه عله لزهوق النفس الذي هو القتل فالرمي هو عله عله القتل وقد سموه ماذا سببا له يعني رماه اينيد اصيب فمات مات بسبب ماذا الاصابه كذلك وسبب الاصابه الرمي اذا الرمي علت العله العلى هي الاصابه والرمي هو علة العله يعني سبب السبب, سبب السبب. الثالث من المعاني تسعير لها له السبب العله بدون شرطها يعني السبب بدون بدون شرطها كني صار بدون حوالان الحولي يسمى سببا كما مره ولذاته بمعنى انه قد يوجد السبب ويفقد الشرط يسمى سبب سمى سبب اذا لا اشكال فيه هذا على على الاصل كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاه كما تقدم تسميته للعله الرابع من المعاني المذكوره العلة الشرعيه كاملا وهي المجموع المركب من المقتضي السبب والشرط وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل يسمى ماذا؟ سمى سببا قلنا كل حكم شرعي لابد من ماذا؟ سبب وشرط وانتفاء المانع إذا تحققت سمي سببا الذي هو العله المركبه مع زيادة المحل والاهل العله الشرعيه كاملة وهي المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا قالوا ولا شك ان العلل العقليه موجبه لوجود معلولها ثم فرق بين العلل العقلية والعلل الشرعيه العلل العقليه لا يتخلف معلولها والعلل الشرعيه بخلاف ذلك هذا الفرق بينهما العلل العقلية لا يتخلف معلولها وأما الشرعيه فلا قد يتخلف معلولها ولا شك ان العلل العقليه موجبه لوجود معلولها كما عرف من الكسر للكسر وسائل الافعال مع الانفعالات بخلاف الاسباب فانه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها قال في التحبير سمي سببا ايضا السعاره لانه لم يتخلف عنه في حال من الاحوال كالكسر للانكسار يعني العله المجموعه المركب سمي سمي سببا لماذا تشبيها له بالعلل العقلية العله العقليه هذا لا اصل فيه وسميت العله الشرعيه الكامله سببا لأن عللتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها امارا على الحكم به بدليل وجودها دونهم كالاسكار قبل التحريم ولو كان الاسكار عله للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال كالكسر للانكسار في العقلية عقلي هذا قبل الشرع وبعد الشرع وأما الاسكار بالنسبة بالنسبه للاسكار قبل الشرع منتفل وهو موجود كذلك لكنه لا يمنع ان يكون قبيحا على ما مر معنا في الحسن والتقبيح ككسر انكسار العقلية فاشبهت لذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لابيه كذلك عنده لا لابيه فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته وإلا لوجب قبلا قبل, قبل الشرء اذا والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقه من جهات التعريف له هذا التعريف صالح أن يكون تعريفا على هه طريقه اهل السنه في باب الأسباب لكن تفسر العلامه هو علامه قاطعا لا اشكال فيه لكن هل بينهم ارتباط او لا عند الاشاعره الارتباط بينهما ليس في السبب الوصف معنا اقتضى الشارع أن يجعل هذا الحكم مناسبا لهذا المعنى حينئذ نقول لعلقه اي بين الحكم وبين الوصف من جهة التعريف له وثم معنا قائم بهذا الوصف على طريقه السنه والجماعه والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبط على فما يغير ياتينا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين